عن جبرك وعن جبري خلي غناري صدري عن جبرك وعن جبري خلي غناري صدري ay ibni ya mab lo min dhil eil ma shoo ay ibni ya mab خلي غنانا ري بصدري اي خلي غنانا ري عن قبرك وعن قبري عن قبرك, عن قبري. عن قبرك وعن قبري خليها نار عن خلي غنا الصالح اي يا ابني يا مظلوم اي يا ابني يا مظلوم من ظل المهشوم من ظل العيل ما شو اي يا مظلوم <تصفيق> الله خليها خلي غناره ya bore khalle ghayna rib نار بصدري خليها نار بصدري اوالي لي تزورك يا ابنيام ربي عيونك تزورك يا ابنيام ظرحي ربي عيون ميت لهف يجيك وروح ما يحزون ميت لهف يجيك وروح ما يحزون قل يا سيدي زرناك وتول جماعة جايين من المدينة وزرنا مولاي الإمام الصادق بأي حالة ليزورك يا ابنيان ظرحي يا ربي عيونك ليزورك يا ابنيان ظرحي ربي عيونك مين يتلئ يجيك وروح حما Lohan gali salami alayk minh'un. Lohan gali salami alayk minh'un. Uluha halad damiha talqo mish'i tumun. Uluha halad damiha talqo me ajel go mushit mor tasbil e shahray zura حجك واسف ما همو من بالعين ما حجك واسف ما همو من بالعين ما شو مخليها خليها لنا ري عن قبرك وعن قبرك عن قبرك يا حي يا صليها علينا يا صلي عن قبرك عن قبرك وعن قبرك صليها علينا يا صلي يا ابن يا مظلوم ونه ونه ونه شباب ونه <تصفيق> <من> العين مسجور خليها خليها نعب يا ولدي عليك تسلمي زوار خلف السوق عليك تسلمي الزوار خلف السوق ويلي جراح نقابرك بس تحيف فاسخو ويلي جراح نقابرك بس تحيف فاسخو ونالقى ابري لا يا اولى راسم مشو ونالقى ابري لا يا اولى راسم لذي يبني يجي ينسو يهتاري لي ابن <تصفيق> يا بني زو آي آحلكيتس لميزو وار خلف السوق علكيتس لميزو وار خلف السوق يجرح نقاب وركبه تحيب فاسخو ويلي جراح نقابك بس تحيب فاسخو وانا لا قبر ولا رسيم بشو يا ولدي وانا لا قبر ولا رسيم بشو يا حيران لذ يجيني يري هديزو يا حيران لذ يجيني يري زوارك واري ما تدري عن عثاري زورك وجودي ما تدري اثاري دلل على من ضل عيل ما شو اه دلل نظلي عي ما شو خلينا داري خلينا ناري عن قبرك وعن قبري عن قبرك وعن قبري خلي عنا ريم عن قبرك لها. شباب املأوا هذه الحلقة الوسطى املأوها شباب رحم الله ديك. عاي ابني يا ما ضرور من ضلع خلي غانا في صدري إي ايي إي عشنا إي ومتنا انت وانا عايشنا ومتنا ومظلومين وزاد المصابه اعلى نور العيد قبرك يذني قفراك من هيم احايا تنميل بال زوارك كيف يا ولدي انت وانا عيشنا وميتنا ما ظل همي وزاد مصابك ايه يا نور العين كبرك من هئدي محاية تغمي البيت زورك وأسف يا أولادي ممنوعي دهر الغدر دهر الغدر ما أنصى من فعل دمعي ما جاء دهر الغدر صا من فعلاده اي ماجب جبدك صباح ما من دو العيل ما خليها ناري خليها نار صدري اي عن قبرك عن قبرك Allahana sali Al qabrak ya an ya Allahana